بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنك المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساعدون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 يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله قزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يفعز ذلك فأولئك هذو ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قريب فيقول لولا اقضتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله قبير بما تعملون